الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الأدب المفرد باب إثم قاطع الرحم قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين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 في جانب الترهيب في صله الارحام لأن النصوص التي وردت في صله الرحم جمعت بين امرين ترغيب فيها وترهيب من القطيعة الذي هو ضد الصلة وقد مر معنا جملة من الابواب والاحاديث في الترغيب في صلة الأرحام وبيان ما في ذلك من الثواب العظيم والأجر الجزيل من الله تبارك وتعالى وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله ليبين ما جاء من ترهيب من القطيعة الذي هو ضد الصلة قال باب إثم قطيعة الرحم أي ما على القاطع من الإثم وما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة أورد في هذه الترجمة حديث جبير بن مطعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم وهذا فيه تهديد شديد للقطيعة وبيان عظم إثم القاطع وبيان ما عد الله تبارك وتعالى له من العقوبة قال لا يدخل الجنة قاطع رحم لا يدخل الجنة قاطع رحم وإذا كان من يقطع رحمه يستحل هذا الأمر أن يراه حلالا ليس بحرام مع وقوفه على دلائل الشرع وبيناته في هذا الأمر فإن قوله لا يدخل الجنة المراد به التأبيد أي لا يدخلها أبدا إذا كان مستحلا لهذا الأمر الذي حرمه الله تبارك وتعالى وأما إذا كان يرى أن هذا الأمر حرام وأنه إثم ولكن عنده تهاون وتقصير فإن النفي في قوله لا يدخل الجنة قاطع أي لا يدخلها ابتداء المستحل لا يدخلها ابدا والمتهاون لا يدخلها ابتداء وإنما يدخلها دخولا متأخرا بعد غيره من السباقين من أهل المنافسة في الخيرات والمحافظة على الطاعات والبعد عن المعاصي والآثام وربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول ربما مر بمرحلة تعذيب قبل الدخول لأن أصحاب المعاصي فيما دون الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى أمرهم يوم القيامة وسأنهم تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم وإن عذبهم فإنهم لا يخلدون في النار لأن الخلود في النار للكفار للمشركين بالله سبحانه وتعالى أما العصات فإنهم إذا دخلوا النار عصاة الموحدين إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها وإنما يعذبون فيها على قدر إثمهم وعلى قدر ذنبهم أو ذنوبهم وجرائمهم ثم بعد ذلك يكون دخولهم الجنة لأن الجنة دار الطيب المحض الذي لا خبث فيه فمن جاء يوم القيامة يحمل مع طيبه خبثا طهر أولا حتى يكون مؤهلا لدخول الجنة ثم بعد ذلك يدخل طبتم فادخلوها خالدين لا بد أن يكون طيبا لا خبث فيه لابد أن يكون طيبا لا خبث فيه فقوله لا يدخل الجنة قاطع. النفي للتأبيد إن كان مستحلا والنفي ل الدخول ابتداء إن كان متهاونا بهذا الأمر مفرطا في هذا الواجب مضيعا لهذه الطاعة التي أمره الله تبارك وتعالى بها نعم قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الرحم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني إني يا رب يا ربي فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن الرحم سجنه من الرحمن وقد تقدم معنا هذا الحديث بمعناه وقريبا من هذا اللفظ الذي بين أيدينا من حديث عائشة رضي الله عنها وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ومر معنا أيضا معنى قوله شجنة أو سجنه أو سجنه من الرحمن تقول يا رب وعرفنا أيضا أن, أن هذا القول من الرحم قول حقيقي وأنها تتكلم بهذا الكلام حقيقة ينطقها رب العالمين الذي أنطق كل شيء وقد مر معنا قريبا تأتي يوم القيامة ولها تأتي الرحم يوم القيامة ولها لسان طلق دلق لها لسان طلق دلق والله على كل شيء قدير فهذا قول وكلام حقيقي تتكلم به الرحم بين يدي الله يوم القيامة تشتكي من القطيعة تشتكي من القطيعة تقول إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني إني بحذف الخبر فيهما أي تعدد أنواع من المظالم والتعديات التي حصلت لها من أناس في الدنيا فتشتكي إلى الله عز وجل يوم القيامة وتطالب بحقها حق الرحم أن توصل ولا تقطع فتاتي يوم القيامة وتطالب بحقها تقول إني ظلمت إني قطعت إني, إني, أي إني كذا إني كذا تعدد أنواعا من الأمور التي حصلت لها في الحياة الدنيا وتطالب بحقها يقول الله عز وجل قال فيجيبها أي الله ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك مرة معنا في حديث مضى أنها تقول نعم أي رضيت ذلك فهذا يدل على إثم قاطع الرحم وأيضا ثواب الواصل وجمع في هذا الحديث بين الترغيب والترهيب فالواصل يصله الله سبحانه وتعالى بمنه وومده وعونه وتوفيقه والقاطع يقطعه الله عز وجل يقطع من الخير وتحل عليها العقوبه والنقمه وسخط وسخط الله تبارك وتعالى نعم قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه ما آية ذلك قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أو أثر أبي هريرة قال سعيد بن سمعان سمعت أبا هريرة يتعود من إمارة الصبيان والسفهاء الصبيان صغار السن والسفهاء صغار الأحلام. الصبي هو صغير السن والسفيه صغير الحلم صغار الأحلام ناقص العقول والفهم وفيهم الطيش والخفة والعجلة لأن أصل السفة في اللغة الخفة وسمي السفيه سفيها لخفة عقله سمي السفيه سفيها لخفة عقله لأن عقله خفيف ليس رزينا ولا متزنا ولا منضبطا ولا متصفا بالأنات والتؤدة وإنما, وإنما هو متصف بالخفة والطيش والعجلة والاندفاع والتسرع وإذا اجتمع الأمران صبي وسفيه الصبيان و... ثم يكونون هم الأمراء يلون الإمارة، فهذا أمر يتعود بالله منه، هذا أمر يتعود بالله منه، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعود بالله من من إمارة أو إمارة السفها والصبيان، لأنه إذا ولي, ال... ولي الإمارة السفيه الصبي هذا مصيبه على على الناس مصيبه عظيمه ان اعترضوا عليه بشيء او بينوا له شيئا ضاعت دنياهم وان تركوه على سفهه ضاع دينهم ولهذا مصيبه ان ان يلي امر الناس السفهاء والصبيان ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يتعود من ذلك يقول أعوذ بالله من امره الصبيان والسفهاء من إمرة الصبيان والصفهاء الصبيان صغار الأسنان والسفهاء صغار الأحلام قال سعيد بن سمعان الراوي عن ابي هريرة قال فأخبرني ابن حسنة الجهني نلاحظ الآن أن الآثر الذي هو تعود أبي هريرة من امره الصبيان والسفهة سمعه سعيد مباشرة من أبي هريرة يقول سمعت أبا هريرة يتعوذ من امره الصبيان ثم الزيادة التي تتعلق بموضوع الترجمة لم يسمعها سعيد مباشرة من أبي هريرة وانما سمعها من واسطه ابن حسنه الجهني قال فقال سعيد فاخبرني ابن حسنه الجهني انه قال لابي هريره ما ايه ذلك ما ايه ذلك قال ان تقطع الارحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد وابن حسنه هذا مجهول الذي يروي عنها سعيد ابن سمعان قال لأبي هريرة ما آية ذلك يعني ما هي العلامة ما هي علامة ذلك التي يعرف بها هذا الأمر فذكر ثلاث علامات أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد تقطع الأرحام التي أمر الله تبارك وتعالى أن توصل وهذا هو موضع الشاهد من هذا السياق للترجمة فهذا داخل في جملة ما يتعود بالله تبارك وتعالى منه والأمر الثاني يطاع المغوي أي الذي يصد عن دين الله ويغوي الناس ويحرفهم عن صراط الله المستقيم يطاع وتسمع كلمته ويصبح له شأن عند الناس يسمعون إليه ويقبلون كلامه ويقبلون على حديثه والأمر الثالث يعصى المرشد المرشد الذي يدل الناس على إلى صراط الله المستقيم على بصيره وعلى بينه يعصى لا يطاع تكون الطاعة للمغوي أما المرشد فلا يقبل الناس عليه ولا يستمعون له فهذه مرات ثلاث ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد والشاهد في قوله أن تقطع الأرحام نعم قال رحمه الله تعالى باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا أي أن قاطع الرحم له عقوبة معجلة في الدنيا وله عقوبة مؤجلة يوم القيامة وهذه الترجمة معقوده لبيان العقوبة المعجله وأن قاطع الرحم له من الله تبارك وتعالى عقوبة معجلة في الدنيا قبل العقوبة التي يبوء بها وينالها يوم القيامة وأورد حديث أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي أحرى أي أجدر واولى وفيه أن قطيعة الرحم والبغي هما اولى الذنوب بتعجيل العقوبة فالباغي يمهله الله سبحانه وتعالى ولا يهمله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد جاء في الحديث أن الله عز وجل يملي للظالم ولا يهمله وإذا أخذه أخذه بغته فالظالم وإن امتد حبل ظلمه وطالت وطال زمن ظلمه يبغته شيء في الدنيا يراه ويذوقه معجلا في الدنيا ويراه الناس أيضاً مع ما يدخر له من عقوبة يوم القيامة فالباغي أجدر واولى الناس بتعجيل العقوبة له في الدنيا بتعجيل العقوبة له في الدنيا وكذلك قاطع الرحم وكذلك قاطع الرحم حريٌ وجدير بأن تعجل له عقوبته في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة من العقوبة عند الله تبارك وتعالى والباغي ذاق الناس منه مرارة بغيه والقاطع ذاق قرابته منه مرارة قطيعته ولهذا فهو حري بأن تعجل له العقوبة وهو وهما اجدر واولى وأحق الناس بأن تعجل لهم العقوبة في الدنيا مع ما يدخر لهم من عقوبة يوم القيامة وحديث أبي بكرة هذا سبق أن مر معنا في الباب الخامس عشر واعاده المصنف هنا لمناسبته لهذه الترجمه نعم قال رحمه الله تعالى باب ليس الواصل بالمكافئ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل أي حقيقة ليس الواصل حقيقة هو المكافئ والمكافئ هو الذي يجزي غيره بمثل ما جزاه به المكافئ هو الذي إذا وصله ذو رحمه وصلهم على سبيل المكافأة لهم والمجازات بالمثل فإن وصلوه وصلهم وصلته لهم مكافأة صلته لهم مكافأة لهم بمثل ما صنعوا معه فليس عنده همه للوصل ابتداء لكن إذا وصله بعض رحمه وصله وربما بعضهم تقيد بالمكافأة بالمثل كان جلس عنده نصف ساعة يحسبها نصف ساعة مثل ما جاء, جاء وجلس عنده نصف ساعة فهو ليس بواصل وإنما مكافأ ليس بواصل وإنما مكافأ يجزي بالمثل ولهذا, ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله دي ترجمه باب ليس الواصل بالمكافئ لماذا؟ لأن المكافئ صلته لرحمه جاءت على سبيل المعاوضة والمجازات بالمثل جاءت على سبيل المعاوضة والمجازات بالمثل أي أنه وصل رحمه عوضا لصلة رحمه له ومجازاتا لرحمه بمثل ما جازاه به فمن كان كذلك ليس واصلا وأورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث حديث فطر بن خليفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ليس الواصل حقيقة بالمكافئ بالذي يكافئ من يصله من ذوي رحمه فيجازيه بمثل ما صنع فمن كان كذلك ليس واصلا إذا من هو الواصل قال عليه الصلاة والسلام ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها الواصل حقيقة الذي يعد صلته لرحمه قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ويطلب فيها ثواب الله وما عند الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا مبدأه في الصلة ينشد من صلته شيئا عند الله سبحانه وتعالى يريد ثواب الله ويريد النجاة من عقابه لأن الله عز وجل أمره بذلك وعد للواصل ثوابا عظيما وعد للقاطع عقابا أليما كما سبق أمر فالواصل ليس هو المكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه يصلها ففهمته التقرب إلى الله عز وجل وطلب ما يرضيه سبحانه وتعالى ولا يلتفت إلى هل وصلني أم لم يصلني أو نحو ذلك من الاعتبارات التي إذا اشتغل بها أدت إلى قطيعه الرحم أدت إلى قطيعة الرحم ويبقى كل قاطع وكل يلتمس لنفسه معاذيرا يتعلل بها لنفسه ثم إذا زاره بعض ذوي رحمه قابلهم بالمثل وجازاهم بالمثل فمن كان كذلك ليس واصلا كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها وهذا يفيدنا أن الناس في هذا الباب على درجات ثلاث واصل هذه الدرجة الأولى والدرجة الثانية المجازي أو المكافئ والدرجة الثالثة القاطع فالناس في هذا الباب درجات ثلاث الدرجة الأولى الواصل والواصل هو الذي يتفضل على, رح على ذوي رحمه بصلته وإن لم يتفضل عليه أحد منهم بصلة هذا هو الواصل الذي يتفضل على ذوي رحمه بصلته وبل الرحم ببلالها وإن لم يتفضلوا عليه بشيء من ذلك يفعل ذلك تقربا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته حتى وإن أساءوا إليه مثل ما سبق مر معنا في قصة الرجل الذي يشكو ويذكر حاله للنبي عليه الصلاه والسلام مع قرابته يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم يجهلون عليه فأمره عليه الصلاه والسلام ان يصلهم وهذهصله طاعة, طاعة لله تبارك وتعالى فهذا هو هذه هي الدرجه الاولى الواصل الدرجه الثانيه المكافئ أو المجازي بالمثل وهو الذي لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه لا يصل رحمه إلا إذا وصلوه والدرجة الثالثة القاطع القاطع لذوي رحمه وهو من قد يتفضل عليه ذو رحمه بالصلة ولكنه لا يتفضل هو بشيء من ذلك لأنه قاطع فالناس في هذا الباب درجات ثلاث واصل ومكافئ وقاطع ونسأل الله عز وجل ان يجعلنا من أهل الدرجة الأولى نعم قال رحمه الله تعالى باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء رضي الله عنه أنه قال جاء عرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة قال ليست واحدا قال لا عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب فضل من يصل در الظالم باب من يصل در رحم الظالم وهذا باب رفيع من أبواب الخير ومنزل عرية من منازل صله الأرحام أن يكون الإنسان المسلم من شده عنايته وحفاوته واهتمامه بهذا المطلب العظيم سلة الأرحام يصل ذا الرحم الظالم يعني يصل من رحمه من يعرف بالظلم سواء عليه أو على الآخرين يصله وهذا فيه فضل فضل سلة ذا الرحم الظالم فيه فضل لأنه أداء للصلة التي أمر الله تبارك وتعالى بها ولأن صلته قد تكون سببا في امتناعه عن ظلمه أو خفة, أو خفة حدة ظلمه وإطفاء جمرة شره وأذاه بينما إذا قطع ربما زاد. الشر شرا والأذى أذن وصلة ذا الرحم الظالم هي عمل بقول الله تبارك وتعالى ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن دفع بالتي أحسن إذا كان معروفا بالظلم فيوصل وفي هذا فضل وهو نوع من الدفع بالتي أحسن ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وذو الرحم الظالم إذا, إذا, إذا وصله ذو رحمه وتلطفوا معه وقدموا له الهدية وألانوا له الحديث ما من شك أن لهذا الأمر أثر عليه وتأثير عليه والانه لقلبه ولهذا جاء في هذا فضل عظيم عقد لأجله الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم وأورد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال جاء اعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة وهذا فيه حرصهم على الخير ورغبتهم فيه وبحثهم عن أسبابه ووسائله الموصلة إليه علمني عملا يدخل يدخلني الجنة سؤال مختصر لكنه عظيم وجامع ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة لئن كنت أقصرت الخطبة يعني لئن كانت كلماتك قليلة وجيزة وسؤالك قليل الألفاظ قليل المبنى لكنه سؤال عظيم المعنى جامع ل جامع لطلبي مقاصد عظيمة وغايات جليلة. قال: لئن كنت اقصرت الخطبة يعني كانت كلماتك وسؤالك ألفاظه قليلة، لقد أعرضت المسألة أي أن مسألتك عريضة ومطلبك عريض. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا يستفاد منه فائدة. للمعلمين والمربين أن السؤال إذا طرح وكان سؤالا جميلا سؤالا لطيفا سؤالا مفيدا سؤالا نافعا يشد على يدي السائل ويثنى عليه كما كان يصنع عليه الصلاه والسلام إذا كان السؤال السؤال يدل على رغبة عظيمة في الخير أو كان السؤال من الاسئله الجامعة النافعة للسائل ولغيره يثنى عليه يقال له سؤالك هذا عظيم سؤالك هذا نافع احسنت في هذا السؤال وفقت إلى هذا السؤال العظيم إلى غير ذلك من أنواع الثناء فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المساله ثم ذكر جواب سؤاله، ذكر الأمور التي يدخل بها العبد الجنة. قال أعتق النسمة وفك الرقبة. أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال الأعرابي أو ليس تواحدا، أليس عتق النسمة هو فك الرقبه أليس هما شيء واحد وهذا يستفاد منه أن السائل إذا استشكل, إذا استشكل شيئا في الجواب يسأل حتى يزول عنه الالتباس حتى يزول عنه الالتباس فهذا استشكل الأمر وظن أن عتق النسمه هو فك الرقبه وانهما شيء واحد فسأله هذا السؤال ليرفع الاستشكال الذي عنده. قال أو ليس واحدا قال لا. عدك النسمة أن تعتق النسمة. وجاء لفظ الحديث في بعض مصادر مصادره أن تنفرد بعتقها. قال عدك النسمة أن تنفرد بعتقها. يعني انت أن تقوم وحدك. بعتقها دون أن تكون مشتركا مع الآخرين في ذلك هذا المراد بعتق النسمة والنسمة يطلق على كل حي من طير أو غيره لكن المراد هنا عتق الإنسان الرقيق شراؤه وعتقه في سبيل الله اعتاقه في سبيل الله قال عتق النسمة وفكوا الرقبة قال وفك الرقبة أن تعين على الرقبة أي أن عتق النسمة أي على وجه الانفراد وفك الرقبة أي على وجه المشاركة تعين غيرك على فكها تساهم وتساعد وتعاون على هذا الأمر وهذا فيه أن من أسباب دخول الجنة فعل هذا الأمر سواء فعله استقلالاً وينفرد به الأمر أو على وجه المشاركة والمعاونة مع الآخرين قال والمنيحة الرغوب هذا أمر ثالث من أسباب دخول الجنة والمنيحة الرغوب وفي بعض المصادر الوقوف والمراد بأن المنيحة هي العنز والشات غزيرة اللبن الرغوب او الوقوف اي غزيره اللبن والمراد ب, ب, ب بذلك اي منحها لمن هو محتاج تبقى عنده اياما او شهورا يعلفها يطعمها يسقيها ويستفيد من حليبها فالمنح للحليب يعطيها اياه تبقى عنده يعلفها و ينتفع من حليبها وايضا ينتفع من صوفها ونحو ذلك على حسب ما وجه به من منحها له قال والمنيحة الرغوب فهذا من أسباب دخول الجنة من أسباب دخولي الجنة ولئن كان في زماننا ليس متيسرا لعدم وجود الشياه والأغنام في البيوت إن كان ليس متيسرا فإنه متيسر للإنسان أن يشارك وأن يسهم في هذا الخير ولو بشراء الحليب وإعطائه للفقراء وذوي الحاجة والحليب هو من أنفع الغذاء للناس من أنفع الغذاء للناس وأشد امر تحتاج إليه الأسر الفقيرة الحليب التمر والحليب هما أنفع غذاء وأشد الغذاء نفعا ولذا ينبغي أن يعتنى به في مساعدة الأسر الفقيرة والأسر المحتاجة التمر والحليب هو أنفع الغذاء وإذا كان لا يتيسر للإنسان مثل هذا فإنه يتيسر له أيضا شراء الحليب المبرد المهيئ المجهز في المحلات التي تبيع المواد الغذائية ويساعد يساعد هذا من أسباب دخول الجنة فالحليب غذاء نافع ومهم وضروري وتحتاج لي الأسر الفقيرة حاجة ماسة فهذا أمر يعتنى به وهو لا يكلف ذوي اليسار شيئا كثيرا لا يكلفهم شيئا كثيرا سواء كانت منيحة مثل شاه او شاتين او ثلاثه أو أربع من قطيع عنده يمنحها لفقير أو سواء بالشراء يشتري شيئا من الحليب ويعطيه أو حتى لو وجه صاحب البقالة يقول هذا تعطيه كل يوم مثلا يمر كل يوم وتعطيه مثلا لترا من الحليب المعلب فهذا كله من أسباب دخول الجنة والحليب ينبغي أن يعتنى به في مساعدة ودعم الأسر الفقيرة قال والفيء على ذي الرحم والفيء على ذي الرحم الفيء الإنفاق والاعطاء لاعطاء لا ذي الرحم قال والفيء على ذي الرحم الترجمه في ذي الرحم الظالم والحديث هنا قال على ذي الرحم فالعموم يشمل الظالم وغيره العموم يشمل الظالم وغيره الظالم يفاء عليه دفعا بالتي هي أحسن و وغيره إحسانا إليه وبلا للرحم ببلالها فقوله على ذا الرحم هو بعمومه يشمل الظالم وغير الظالم لكن لكن وجدت الحديث عند الإمام أحمد والحاكم والطيالسي في المسند وغيرهم من طريق عيسى بن عبد الرحمن به بلفظ والفيء على الرحم الظالم والفيء على الرحم الظالم وبهذا يظهر وجه دلالة الحديث للترجمة فيحتمل أن تكون لفظة الظالم ساقطة من كتاب الأدب المفرد من قبل بعض النساخه والطباعين يحتمل ذلك ولا سيما أن الحديث موجود في مصادر الحديث بالإسناد نفسه من طريق عيسى بن عبد الرحمن به، بلفظ الرحم الظالم، وبهذه الزيادة تظهر مطابقة الحديث للترجمة. قال فإن لم تطق ذلك، إن لم تطق ذلك، عدم إطاقة ذلك. كان يكون الإنسان قليل ذات اليد فلا يستطيع يعتق نسمة ولا يستطيع أن يساهم في عتاقها ولا يستطيع أن يفي على ذوي رحمه لقلة ذات يده إن لم تطق ذلك أي إن لم تكن من أهل الإطاقة لهذا الأمر فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر وهذا فيه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب دخول الجنة ومن أسباب نيل رضى الله تبارك وتعالى قال فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر بترغيب الناس وحثهم على المعروف والخير وبنهيهم عن المنكر يامر بالمعروف وينهى عن المنكر قال فإن لم تطق ذلك إن لم تطق هذا الأمر فكف لسانك إلا من خير فكف لسانك أي احفظ لسانك لا تؤذي بلسانك أحدا ولا تتطاول على أحد بلسانك ولا تسيء إلى أحد بلسانك كف لسانك وكف اللسان أي منعه وحبسه مثل ما قال بعض الصحابة كان يأخذ بلسان نفسه ويقول والله ليس هناك شيء أحوج إلى طول سجن من اللسان قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صمت نجا. وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقال لمعاد هل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد السنتهم، فقال إذا لم تطق هذه الأشياء فكف عليك لسانك، وهذا فيه أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، أن كف اللسان من أسباب دخول الجنة، ويدل على هذا الحديث الذي تقدم من صمت نجا، من صمت نجا، يعني من كف لسانه وحفظ لسانه. وصان لسانه فإنه ينجو أما من أطلق للسانه العنان فهذا على خطر عظيم كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من كثر كلامه كثر سقطه ومن كثر سقطه قل حياؤه ومن قل حياؤه فالنار اولى به فالنار أولى به ولهذا كف اللسان وحفظ اللسان وصيانة اللسان من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار فلا ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر اللسان وعليه أن يعلم أن كل لفظ يتكلم به يكتب عليه وينسى كلماته وألفاظه يقولها وينساها لكنها محصاة عليه احصاه الله ونسوه قال الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان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 والنجاة من النار. نسأل الله أن يدخلنا الجنة وأن ينجينا من النار. نعم. قال رحمه الله تعالى. يا شهيد الرحمن. قال إلا من خير. قال إلا من خير. يعني هذا فيه دعوة لمن أراد أن أن يتحدث. أن ينظر في حديثه وأن يتفقه في حديثه فإذا وجد حديثه في خير تحدث لا, لا يرخي للسانه العنان ويطلق له الزمان بل يتفقه في حديثه وينظر إذا كان الأمر الذي سيتحدث به خير تحدث وإلا كف لسانه فإذا قوله فكف لسانك إلا من خير هذا فيه دعوة إلى الفقه فيما يتحدث به الإنسان قبل أن يخرجه والكلمة قبل أن تخرج منك تملكها أما إذا خرجت ملكتك الكلمة قبل أن تخرج منك تملكها لكن إذا خرجت منك ملكتك وأصبحت متحملا مسؤولية هذه الكلمة التي خرجت أما قبل الخروج فأنت تملك الكلمة ولهذا يحتاج من يريد أن يتكلم أن يتفقه فيما سيقول وألا يكون كلامه إلا في أمر يعلم أنه خير نعم قال رحمه الله تعالى باب من وصل رحمه في الجاهليه ثم أسلم قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروه بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقه وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما سلف من خير ثم قال الإمام الوخاري رحمه الله باب من وصل رحمه في الجاهليه ثم أسلم أي هل له أجر صلة الرحم الذي كان منه في الجاهليه هل له أجر على ذلك أو ليس له أجر ومن المعلوم أن الكفر محبط للأعمال مبطل لها قال قال الله تبارك وتعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وقال تعالى ولقد اوحي إليك وإلى الذين من قبلك لان أشركت لا يحبطن عملك فالشرك محبط للأعمال لكن من كانت عنده أعمال صالحة في جاهليته وفي شركه ثم أسلم فهل أعماله الصالحة تحسب له ويؤجر عليها أم أنها تلغى لأنها وقعت منه حال الشرك ولا يثاب عليها فالإمام البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان هذا الأمر قال من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم وكذلك غير صلة الرحم مثل ما سياتي العتاقة والصدقه ونحو ذلك من أعمال البر والإحسان ووجوه الخير فهل هذه تحسب له إذا أسلم؟ و ويثاب عليها أم أنها باطلة لأنها وقعت حال كونه مشركا كافرا بالله أورد هنا حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت امورا كنت أتحنث بها في الجاهلية أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من الأعمال الطيبة الأعمال الخيرة الأعمال الفاضلة كان يتحنث أي يتقرب بها إلى الله سبحانه في الجاهلية أي حال كوني مشركا فيسأل هل هذه الأعمال تنفعه بعد إسلامه هل يستفيد منها أم أنها ملغات ولا ثواب عليها لأنها وقعت حال الشرك وهذا فيه إدراكم منهم أن الشرك محبط للأعمال إدراكم منهم إلى أن الشرك محبط للأعمال مبطل لها فهو يسأل هل مع الإسلام أيضا تكون باطلة ام أنها بالإسلام تصلح ويثاب عليها هذا هو السؤال قال ارايت امورا كنت اتحنث بها في الجاهليه وذكر امثله منها قال من صلة وعتاقه وصدقه صلة اي للارحام وعتاقها الى الرقاب في سبيل الله وصدقها على الفقراء والمحاويج والمساكين فهذه امور كنت أتقرب إلى الله يقول اتقرب إلى الله بها في الجاهلية فهل أثاب عليها بعد الإسلام أو لا قال فهل لي فيها أجر قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلفت أسلمت على ما اسلفت من خير أسلمت على ما اسلفت من خير اسلفت أي قدمت والسلف والمقدم المقدم والمتقدم ومنه قولنا السلف الصالح فقوله أسلفت أي قدمت قال أسلمت على ما اسلفت من خير أي ان هذا الخير الذي أسلفته وقدمته حال جاهليتك يحسب لك وتؤجر عليه وهذا فضل الله سبحانه وتعالى هذا فضل الله سبحانه وتعالى من كان في جاهلية وكانت عنده أعمال صالحة مثل صلة الأرحام ومثل الصدقة ومثل العتق في سبيل الله أو غير ذلك يؤجر عليها وهذا أيضا نستفيد منه لطيفة وهي أن الإنسان قد يكون مع جاهليته أو مع ضلاله فيه أمور من الصلاح ربما لا تتوفر بشكل جيد في من هو معدود في الصالحين ومن أهل الصلاح واحيانا ترى شبيها بهذا او قريبا منه ترى بعض الشباب الذي يوصف بعدم الاستقامة أو بعدم الالتزام تراه برا بوالديه برا عجيبا ومحسنا إليهما وقائما بحقهما وواصلا لرحمه وترى أيضا في المقابل في بعض الشباب الذي يوصف بالملتزم من هو صاحب عقوق للوالدين أو صاحب قطيعة للأرحام فقد يوفق الإنسان مع عصيانه أو عدم التزامه إلى شيء من هذه الأعمال وقد أيضا يحرم الإنسان مع التزام من شيء من هذه الأمور وهذا فيه تنبيه على أن الإنسان ينبغي أن يكون مجاهدا لنفسه على تطبيق أبواب الخير ولا يقصر نفسه على جوانب منها بل يجاهد نفسه على تطبيقها وأن يكون دائما حذرا من الكبائر والآثام وعظائم الذنوب مجانبا لها ومبتعدا عنها حذرا من الوقوع فيها فهذا الآن يقول أنا كنت في الجاهلية اتقرب إلى الله بالصلة والعتاقة والصدقة يصل أرحامه ويؤتق رقاب ويتصدق وهو في جاهلية ويتقرب بهذه إلى الله سبحانه وتعالى قال أسلمت على ما سلف من خير أسلمت على ما سلف من خير هذا يفيد ان العبد ذا من الله عليه بالهداية ودخل في هذا الدين وأسلم تحسب له الأعمال الصالحة من صدقة أو صلة أو غير ذلك من وجوه البر نعم قال رحمه الله تعالى باب صله ذا الرحم المشرك والهدية قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيرا فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك ثم عقد الإمام البخاري الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب صلة الرحم المشرك والتهديه أو الهدية هذه الترجمة عقدها رحمه الله ليبين أن الرحم توصل وإن كان ذو الرحم وإن كان ذا الرحم مشركا كافرا فالرحم توصل وصله ذا الرحم المشرك ليس على سبيل المودة له والموالاة له وإنما من باب رد الجميل ومحاولة الإصلاح وكسب قلبه للاسلام وتاليفه للدخول فيه هذا هو المقصد منها فذو الرحم المشرك يوصل لهذا الغرض مع بغضه يصله مع بغضه له يبغضه في الله ويكرهه في الله ولا يحبه لكنه يصله يصله ردا للجميل وايضا محاوله لكسبه واستصلاحه وتاليف قلبه للاسلام اورد البخاري رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر راى رضي الله عنه حله سيرة اي معلمه بخطوط الحلة السيرة لباس معلم بخطوط من حرير فقال يا رسول الله أي قال عمر مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له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 إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك هذا الحديث تقدم معنا في الباب الثالث عشر باب بر الوالد المشرك وجه الشاهد منه لذاك الباب إذا كان مطلوبا أن يوصل الرحم المشرك فالوالد المشرك من باب أولى ذاك وجه دلالته هناك أما هنا فدلالته للترجمة بالمطابقة صله الرحم وعمر رضي الله عنه أهدى هذه الحلة لأخ له مشرك وفي الرواية الماضية مر معنا بلفظ إلى أخ له وقلنا هناك أنه جاء في بعض رواياته أنه أخ له من أمه، وهنا مصرح بذلك أنه أخ له من أمه، وذكرت اسمه في ما مضى من يذكر اسمه عثمان بن حكيم، عثمان بن حكيم، قال فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. على كل حال الشاهد واضح من هذا السياق للترجمه وان ذا الرحم المشرك يوصل وايضا يهدى اليه وهذا كما قدمت ردا للجميل ومحاوله لتاليف قلبه وكسبه لعل ذلك يكون سببا لهدايته والدخول ودخوله في دين الله ومن الفوائد التي تستفاد من هذا السياق المبارك أن الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته أن الرحم إذا كان مشركا مطلوب صلته ويندب أيضا إلى إهدائه فكيف إذا كان رحم الإنسان صالحا عابدا مؤمنا تقيا نعم قال رحمه الله تعالى باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم قال حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وبهذه الترجمة ينتهي ما قصد جمعه من أبواب تتعلق بصلة الأرحام ثم يأتي في موضوعات أخرى قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم صلة الرحم الذي هو واجب من الواجبات التي أمرنا بها لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب لا سبيل إليها إلا بمعرفة الأنساب ولهذا فإن معرفة النسب واجب في حدود تحقيق هذا الواجب الذي هو صلة الأرحام تحقيق صلة الأرحام فيعرف ذوي رحمه يعرف قرابته و. قرابته قرابته من جهه ابيه وقرابته من جهه امه واحيانا يقع في بعض المجتمعات وفي بعض الاسر ان الاب يعرف ابنه الذي بلغ 20 سنه يقول هذا عمك او يقول هذا خالك وهو ابن عمره 20 سنه واحيانا 30 سنه وربما لم يلقى عمه ولم يلق خاله هذا موجود فهذا ينبهنا إلى أن الآباء ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب تعليم الأبناء انسابهم أرحامهم في المجالس إذا لقيوا أو في الطريق إليه يقول نحن ذاهبين إلى عمك إلى خالك فلان إلى ولد عمك فلان يكثر من ذلك حتى يطمئن أن ولده عرف أن ولده عرف وبعض الآباء مفرط ومضيع هو في نفسه قاطع ومهم لولده فينشأ جيل من دو القطيعة فتعلم الأنساب مطلب لتحقيق صلة الأرحام تعلم الأنساب مطلب لا بد منه لتحقيق صلة الأرحام وما لا يدرك الواجب إلا به فهو واجب فما لا يتحقق سلة الرحم إلا به من تعلم الأنساب أمر واجب ومطلوب من الإنسان وفي معرفة الأنساب مصالح كثيرة منها هذه المصلحة أن توصل الرحم وأن تحفظ أيضا الأنساب والا يقع الناس في أنكحة محرمة قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم أورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم وانظر أهمية هذا هذا العطف تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم أي أن صلة الأرحام لا تكون إلا بعد تعلم الأنساب فإذا لم يتعلم الإنسان نسبه كيف يصل رحمه كيف يصل رحمه ولهذا قال تعلموا من أنسابكم تعلموا أنسابكم ثم صلوا ارحامكم والله إنه يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء أي من البغض أو العداوة أو الفرقة أو الشقاق أو نحو ذلك ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم, داخل الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه الكلام حول هذا الموضوع له جوانب وكنت أرغب أن أنهي ما يتعلق بصلة الرحم لكن لا بد من تأخير هذا إلى درس الغد وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير وان يهدينا صراطا مستقيما انه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو اهل الرجاء حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد و اله وصحبه اجمعين